111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو 114. والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو 113. والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 115. إن الدين عند الله الإسلام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 ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغية بينهم وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شَهِدَ اللَّهُ أَن 117. فالملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 118. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم 111. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب 112. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 113. بسم الله الرحمن الرحيم لَا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما 119. لا إله إلا هو العزيز الحكيم 110. إن الدين عند الله الإسلام 111. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم 111. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب 112. مِنَ بالله من الشيطان الرجيم 113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما 111. لا إله إلا هو العزيز الحكيم 112. إن الدين عند الله الإسلام 113. الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فَإِنَّ الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو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 ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو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 112. لا إله إلا هو العزيز الحكيم 113. إن الدين عند الله الإسلام 114. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا دينهم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 119 ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب